Hapo neutraktan. War I this... Oh, <laughs> I'm Una... v ش كل Nancy فلأ أسلم وذكر والمقيم الصباة يعظم فإذا وجبت جلوبها bon منها ko القانع an كذلك i نتشكرون. لا <تصفيق> 국민 hiç cuatro wa e In a bar! الذين أخرجوا من ديرهم بغير I well, know. Allah'a helal اقاموا ولا دواء